يقول الشيخ احمد الحواش وكنت في ابها في الجنوب قبل اربع سابيع تقريبا او ثلاثة يقول كان في زواج لفتاة في الجنوب ثم حطت المكياج وزينت نفسها في يوم زواجها ثم صلت المغرب بعد صلات المغرب انتقض وضوها فقالت الامة بروح اتوضى وصلي قالت امة انت مجنونة يوم زواجك تروحين تخربين المكياج اللي فيه قالت يومة بروح اصلي قالت لها والله ما تروحين الآن يوم زواجك طبعا زواج بيقعدين الساعة واحدة وثنتين بيطلع أصلا وقت صلاة العشاء قالت والله يا أمي والله ما أقدم أحد على رب العالمين هالعالم كلهم خفتي عليهم عشان لا يشوفون شكلي والمكياج طايح ثم أعجبهم وما همك أني ما أعجب رب العالمين وأغضبه لا والله ربي ينظر لقلبي والله لا لأصلي بزعل عليك. قالت والله يا امي لا اطيعك في معصية رب العالمين. ووالله لا اقدم احد عليه. وراحت قدام امها. وامها زعلانة. وقعدت تتوضى. وتنسك بالمكياج. وغس اغتسلت وتوضت. ثم جاءت. وفرشت سجادتها. وصلت. فوالله سجدت وهي اخر سجد لها في الدنيا. فالله سجدت وهي آخر. والله سجدت وهي آخر سجد لها في الدنيا. هالجزاء الإحسان إلا الإحسان. قدمت رب العالمين قدمها وقدم لها وهي في أقرب موضع من أقرب ما يكون العبد لله واساجد في هذا السر في المجتمع. فلا يتبون إلى الله فلا يتبون إلى الله ويستغفرونه فلا يتبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم تخيل انها ضحك عليها شيطان وما صلت تقبض عند الله في نفس اليوم نفس يومها لكنها ما صلت فيا جماعة يا من اشغلهم حواجبهم عن قلوبهم قلوب ثلاث اربع اسئله الفتوى عن حواجب وقلوب تعدانه ما تخشع قلوب تقرأ القرآن ما تخشع قلوب تدعو ما تبكي قلوب متعودة تشكن العالم ثم الكلمات كأنها نهر جاري وإذا سجدت وحدة فيهن ولا واحد فينا إذا سجد ما تعرف شكول ما تعود كل العظيم متعود يشكل الضعوف ما تعود يشكل الغني جل جلالة ما تعود يشكل ما تعود يشكل؟, متعود يشكل المساكين ما تعود يشكل رب العالمين لبست ثوب الرجاء الناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمور أنت تعلمها ما على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتيلا إليك يا خير من مدت إلي يدو فلا ترد يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرضو. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.